قوله تعالى النساء اعتزل النساء ما هي في النساء نعم محتملا الجنسية ومحتملا العهد احسنته فهل الجنسية ماذا فيه لكن لماذا تفيد في الأصل تفيد العموم نعم حصلت تفيد العموم فهي تشمل الأزواج وغير الأزواج تزل النساء في المحيط فيكون تحريم الأزواج تحريم الأزواج بعلا واحدة وهو الحيض وهي الحيض أحسنته وغير الأزواج بعلتين الحيض نعم وبكونها أجنبية أحسنته تحريم غير الأزواج لأجل الحيض أعتزل النساء فإذا كانت غير زوجة فإنها تعتزل للحيض ولكونها أجنبية وإذا كانت زوجة فإنها تعتزل لأجل الحيض فقط لا يأتيها زوجها حال الحيض أحسنتم. هل يجوز تعليل الحكم الشرعي بعنتين نعم والدليل هذه الايه فاعتزل النساء على أن من الجنس تكون محرمه للحيض ولعل اخرى وهي كونها وهي كونها اجنبيه احسنت ما حديث زينب ابيه سلامه فإن النساء صلى الله عليه وسلم ذكر تحريمها من جهتين وهي كونه وكونها ابنة أخيه من الرضاعة وهذا لا منع منه أن الحكم الشرعي يعنل بعلتين وهذا كثير لأن العل شرعية علامة ولا يمتنع نصب أكثر من علامة على شيء واحد فالعل شرعية علامة عن الحكم ولا يمتنع نصب أكثر من علامة على شيء واحد ما هو المانع من ذلك بل يجوز كما تقدم معكم أن يعلل الحكم بأكثر من علتين أحسنتم كتحريم وعند من تحريم الوطن فإنه يثبت بالحيض والإحرام الصوم والاعتكاف والعدة وأيضا عمد القتل سند فإنه يثبت بالقتل والزناء والردة سند زنى المحصل وهكذا انتقاض الوضوء يثبت بالتغوط وبالبول وبأكل لحم الإبن يجتمع فيه أكثر من علة انتقض هذا الحكم وهو نوضو وواحدة من العلة هذه تكفي في الحكم الحاصل لا مانع من تعليل الحكم بأكثر من علتين بأكثر من علة لأن العلة كما سمعت العلة الشرعية هي علامة ولا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد لا يمتنع أن تنصب علامتين على شيء واحد بسم الله أو قبل ذلك السؤال أيضا عندك يا أبا عمر ما هو الفرق بين لا تقرب ولا تقرب ما هو الفرق بين لا تقرب ولا تقرب وسيكيف هو حضر معنا ومعه نعم بفتح الراءة معناه لا تلبس بالفعل وبضمها لا تدن من الفعل أحسن ذا فما هو مولد لا تقربوهن ومتعلق لا تقربوهن نعم هو متعلق فاعتزل النساء فهو محمول عليه في وجوهه وقد تقدم الكلام على قوله فاعتزل النساء ومتعلق الاعتزال ومورد الاعتزال منهم من قال الفرج ومنهم من قال لا أخذ ذلك وهكذا ولا تقربوهن ما هو المراب متعلق القرب ونهي عنه ما هو الشيء الذي يقرب أو لا يقرب ونهي عن قربه هو نفسه قوله فاعتزل النساء ما هو شيء معتزل. طيب أحسنتم نأخذ درسه قال رحمه الله المسألة الرابعة عشرة قوله تعالى عشرة أو عشرة أو عشرة ثلاثة أوجه أحسنتم المسألة الرابعة عشرة وهذه الأشهر وعشرة وعشرة أحسن قال المسألة الرابعة عشرة قوله تعالى حتى يظهرنا حتى بمعنى الغاية وهذا معلوم من نغة العرب أن حتى من معانيها في النغة تفيد الغاية الذي تفيده إلى وهي الأصل في الغاية إلى وحتى كذلك من معانيها هذا المعنى الذي تفيده إلى وهو الغاية التي هي انتهاء الشيء وتمامه كما سيأتي بيانها أكلت السمك حتى رأسها أي أن انتهاء الأكل بالرأس هل تدخل الغاية في المغيى في خلاف بين أهل العلم يدخل الغاية في المغيى أن يدخل أكل الرأس في ما تقدم من قوله أكلت السمكة أم أنه يخرج أكلت السمكة حتى رأسها هل يخرج أو يدخل فيكون الرأس مأكولا أو غير مأكول هذا في خلاله سيتكلم عليه الإمام رحمه الله تعالى إدخال الغاية في المغيى قال رحمه الله قوله تعالى حتى يظهرنا حتى بمعنى الغاية وهو انتهاء الشيء وتمامه هذه معنى الغاية غاية الشيء حينتهى به انتهى به لا انتظرنك حتى ترجع حتى ترجع فينتهي انتظار برجوعه لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ينتهي بروحنا وعقوفنا على العجل برجوع برجوع موسى فنحن نظل مستمرين على العقوب على العجل وعلى عباده العجل وينتهي عقوفنا وعبادتنا للعجل برجوع موسى فالغايه هي انتهاء شيء وتمامه لن ترضى عن يهود ولا نصارى حتى تتبع ملتهم فإنهم سيستمرون على عدم الرضاء عليك يا محمد حتى تكفر بالله تسلق ملتهم وهو معصوم عن هذا عليه الصلاة والسلام لكن بيان لهذا الأمر لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فيستمر عدم الرضا عنك حتى هذه الغاية فإذا حصلت لهم هذه الغاية حصل الرضا حصل الرضا منهم فهذا معنى الغاية انتهاء شيء وتمامه قال حتى بمعنى الغاية وهو انتهاء الشيء وتمامه وفرق بينهما وبين القاطع للشيء قبل تمامه كثير فهكذا ضبط فرق بينهما أي بين انتهاء تمام وبين القاطع للشيء قبل تمامه كثير والذي يعرفه من حيث الذي يعرفه أنه يقال كبير أنه يقال كبير فلعله وفرق بينهما وبين القاطع للشيء قبل تمام كثير وفرق بينهما واللي رأيكم له العلم يقول فرق كثير والأغلب الذي يستعمل فرق كبير بين هذا وهذا فرق كبير بين هذا وهذا وأما هذا يعني ضبطوه هكذا والله أعلم هذا الذي يضبط الذي صاحب يعني طبعة طيبة فإنه يعتني بالضبط لكن أحيانا لا يوافق على ضبطه فأنه فرق بينهما وبين القاطع للشيء قبل تمامه كثير يصلح فرق بعضهم يعبر به نقرع عالمه موجود سهل وفرق بينهما وبين القاطع للشيء قبل تمامه كثير مثاله أن الليل ينتهي بإقبال الصوم فهذا صعب هاي الشيء فالليل ينتهي بإقبال الصوم فإذا أقبل الصوم انتهى الليل وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر انتهى الليل بدخول الفجر الذي هو وقت الصوم الذي هو وقت الصوم وينتهي عن الاكل الشخص فيه مثاله ان الليل ينتهي باقبال الصوت باقباله طيب ان بهاكذا يكون مثاله ان الليل ينتهي باقباله الصوم معنى هذاكذا يقول الليل ينتهي باقباله الصوت هذا المقصود انا ما كنت هذه الليل ينتهي باقباله الصوت فاذا اقبل الليل انتهى الصوم كما قال نبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هاهنا فقد أفطر الصائم انتهى الصوم انتهى الصوم بإقبال الليل بسي انتبهت لها هذه مثاله أن الليل ينتهي بإقباله الصوم كما في الحديث ثم أتم الصيام إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل فالليل ينتهي بإقباله الصوم هذه الآية ترادل في المعنى الحديث ثم أتم الصيام إلى الليل فينتهي الصوم بالليل بإقبال الليل قال مثاله أن الليل ينتهي بإقباله الصوم وبالسلام تنتهي الصلاة ولا شك�� وتحليلها التسليم أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فبالسلام تنتهي الصلاة إذا سلم الشخص في الوقت الذي يشرع فيه السلام انتهت الصلاة وأما إذا سلم في الوقت الذي لا تشرع فيه الصلاة ولم تنتهي الصلاة فإن المساء صلم لما سلم في وقت لا تشرع فيه الصلاة السلام أرجع وأتم صلاته كما في بصوة ذي اليدين رضي الله تعالى عنهم لأن هذا الوقت لا تنتهي به الصلاة فهذا قبل الإتمام قبل الإتمام هذا قاطع للشيء قبل تمامه فلا يصرح وإنما الغاية فإنها بعد الإتمام بعد إتمام الشيء ينتهي لهذه الغاية فقوله باستلام تنتهي الصلاة السلام في محله وبعد انتهاء الصلاة فإذا سلم الشخص انتهت الصلاة وحل له بعد ذلك ما حرم عليه عند تلبسه بالصلاة <تصفيق> قال وبوطء الزوج الثاني ينتهي تحريم النكاح على الزوج الأول نعم بوطء. الزوج الثاني وطءا شرعيا لا تحليليا يحللها للأول فإذا وطأها وهو راغب فيها ويريدها تزوجها بنكاح شرعي لا نكاح تحليل فإنه ينتهي تحليم النكاح على الزوج الأول فإذا طلقها بعد ذلك خاص فإن الله سبحانه وتعالى يقول فإن طلقها بعد ذلك فإن طلقها, من فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره فإذا نكحت زوج غيره ثم طلقها هذا الغير حلة الأول وبوطء الزوج الثاني ينتهي تحريم النكاح على الزوج الأول لكن إذا طلقها أما أنه وطأها واستمر وهو راقت فيها تبقى زوجنا لكن إذا طلقها بعد ذلك حلة الأول فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله أي الثاني إذا طلقها الثاني الأول طلقها الأول فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح إلى الأول ثم قال فإن طلقها أي الثاني فلا جناح عليهم أن يتراجع فإذا بوطء الزوج الثاني ينتهي تحريم الغاية هذه غاية ينتهي تحريم النكاح قالوا بمطء الزوج الثاني ينتهي تحريم نكاح تحريم النكاح على الزوج الأول كما تقدم بيانه في سورة البقرة وتحقيقه في مساء الخلاف ونحن نازلنا في سورة البقرة فألتقدموا موضع هناك في سورة البقرة الله أعلم وتحقيقه مساء الخلاف هذا نتمنى أنه يؤتى به يحين إليه كثيرا كتاب مسائل خلاف بين العلماء فهو يحين إليه كثيرا هذا الكتاب فهنا يختصر فيشكل علينا أشياء كثيرة بسبب اختصاره رحمه الله تعالى والقلط بأحيانا يتعرض للمسائل العربية وحيانا ما يتعرض لها وحيانا يكون نقلا فقط مختصرا فيحصل شيء من الإشكال بسبب اختصاره رحمه الله وهناك في هذا الكتب الذي شيري له يمصط القول يمصط القول على مثل آل المسائل فنسى الله أن يسر بهذا الكتب حتى نستفيد أكثر وأكثر لأن نحن نستفيد لكن كل من بوسط القول يستفيد الطالب أكثر قال رحمه الله المسألة الخامسة عشرة حتى يطهر نتكلم عن الآية وهي انتهاء الشيء وتكلم عن الفرق بينهما وبين القاطع للشيء قبل تمامه فلا شك أن الذي يقطع الشيء قبل تمامه هذا يكون فاسدا هذا الشيء مقطوع يقول فاسدا بخلاف الذي قطع بعد تمامه الذي انتهى بتمامه وانتهى إلى غايته فإن هذا صحيح هذا صحيح هذا كله يريد أن نتبع المسائل لكستائك الآن الذي يقطع الشيء قبل تمامه فرق بينه وبين الذي يقطع الشيء أو ينتهي إليه الشيء بعد تمامه ينتهي منه شيء بعد تمامه فرق بين القاطع للشيء قبل تمامه وبين الذي ينتهي منه شيء بعد تمامه فهذه قول فاسدا فسده القاطع قبل تمامه كالذي يسلم قبل انتهاء الصلاه فهذا قاطع للشيء قبل تمامه واما الذي يسلم بعد انتهاء الصلاه فهذا انتهى بعد تمام الشيء انتهى بعد تمام هذا الشيء قال المسألة الخامسة عشرة في حكم الغاية ما هي الغاية أبا عمر عندك انت اليوم في وجه هكذا سهل أبا عمر ما هي الغاية انتهاء الشيء قبل تمامه انتهاء الشيء وتمامه معذرا انتهاء الشيء وتمامه هذه هي الغاية أحسن تبارك الله فيه كما تقدم بيانه في سورة البقرة ساتية نحن عندنا عندنا كما تقدم ما عرف شي تقدم أن يتكلم عليه رحمه ما هو بعيد يكون سبق الغلم إلى هذا والشي هذا سيأتي يبينه نعم هو بعيد صحيح أما تقدم تقدمنا ما يعرف أنه تقدم كلام عن الغاية أو كذا بكلام واسع ما أدري قال رحمه الله المسألة الخاجسة عشرة في حكم الغاية وهو أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها في الغاية, الغاية هذه القاعدة فيها أن ما بعدها يكون مخالفا لما قبلها هذا هو الأصل في الغاية أن ما قبلها يكون مخالفا في الحكم لما بعدها <تصفيق> وأحيانا ربما يكون داخلا فيما حكم قبلها ولا سيما إذا كان من جنس ما قبله قام القوم حتى زيد قام القوم حتى زيد زارك الناس حتى الحج أمرون وهو داخل فيما قبله داخل فيما قبله وأن في خلاف شديد بين العلماء هل ما بعد الغاية داخل فيما قبلها أو هل هذا الذي هو اعتبر غاية هل هو يدخل في المغيّة المتقدم أو لا يدخل هذه مسلة خلافية بين أهل العلم رحمه الله فالأصل أن الغاية تخالف ما قبلها في الحكم كما قال هنا رحمه الله وهو أن يكون ما بعدها الغية الخام عشر في حكم الغية وحكم الغية يكون ما بعدها مخالف لما قبلها أكلت السمك حتى رأسها. الأصل هو أن الغسم يدخل في حكم الأكل أكلت السمك حتى رأسها. هذا هو الأصل ثم تم السيامة إلى اللي ثم تم الصيامة إلى الليل فلي ليس حل للصوم. فأصل أن الغية. أن حكم ما بعدها لا يدخل في فيما قبلها يكون مخالفا لما قبلها ثم أتم الصيام إلى الليل فالليل ليس محلا للصوم لأن الغاية هذا هو الأصل فيها أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها فهو لا يدخل في الصيام الليل لكن أحيانا ربما يكون داخلا على خلاف بين أهل العلم كبير في هذه المسألة قال هو أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها وقد تردد في ذلك علماؤنا والمسألة مشكلة جدا صحيح المسألة مشكلة جدا هل ما بعد الغاية هذا يدخل فيما قبلها هل يدخل تدخل الغاية في المغية هل تدخل الغاية في المغية هذا خلاف شديد بينهما والذي يظهر إذا كان من جنس المغية فإنه يدخل قام القوم حتى زيد. قام القوم حتى فلا يخرج سيد من القيام بل هو داخل بحكم القائمين داخل بحكم القائمين فهو قام معهم وهكذا أيضا إذا كانت الغاية حتى فإن الأصل هو الدخول فإن الأصل هو الدخول عندهم إذا كانت الغاية حتى أكلت السمك حتى رأسها الرأس داخل بالأكل لأن الغية حتى وإذا كانت الغاية بإلى فالأصل هو الفروج إلا إذا دلت قليونه على الدخول إذا دلت قليلا على الدخول ولل أصل في الغاية إذا كانت بإلاء فإن ما بعدها يخرج عما قبلها فتنات تكون الغاية داخل أفل مغية قال الله ثم أتم الصيام إلى الليل فالليل ليس محلا من الصوم أكلت السمك إلى رأسها أكلت السمك إلى رأسها أي انتهى أكل إلى الرأس فالرأس ما أكلته لأن الغاية بإلاء والأصل فيما كان الغاية فيه بإلاء الخروج وما كان الغاية فيه بحتى الدخول هذا هو الأصل والمسألة مشكلة جدا كما قال رحمه الله وبين الرسولين خلاف والنحا كذلك أيضا خلاف فهل الغاية تدخل المغية فهذا هو الأصل إن, كان إن كانت الغاية من جنس المغية فتدخل من جنس المغية فتدخل قام القوم حتى زيدهم فزيد قام معه وإن لم يكن من جنس المغية فلا يدخل ولا تنفل الغاية في ما تقدم ضربك الناس حتى الصبيان فالصبيان مه من النساء أو ضربك الناس حتى كذبت المتاتب حتى الحمير فالحمير مه من جنس النساء فلا يدخل هذا الذي يظهر الله علم وإن كانت الغاية بإلى خرجت خرج الغاية. خرجت الغاية عن المغية وإن كانت الغاية حتى دخل في الأصل الغاية في المغية وأما بالنسبة لي إلى هذا هو الأصل إلا إذا دلت قليلا وأيديكم إلى المرافق فإن المرافق تدخل في الغصب لأن السنة قد دلت على ذلك ولولا لا حصل خلاف غوي بين أهل العلم في المرافق دون الخلاف الذي ذكره في كتب الفقه أن المرافق منه من يقول خارجه لكن قد دلت السنة على أن المرافق داخله فيقول ما بعد إلى الآن الغاية هذه داخله في المغيّة الغاية داخلة في المغية لو لا السنة لحصل خلاف أكثر من هذا الذي تكتب الفقر لأن القاعدة في إله أن ما بعدها يخرج عما قبلها أن الغاية ليست داخلة فيما, فيما تقدم لكن قد جاءت سنة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضع وأدخل المرافق في وضوئه قسنها عليه الصلاة والسلام فهذا هو بالنسبة لمسألة الغاية هل داخلة في المغية أم ليست بداخلة؟ فإن كانت الغاية بحتى فالأصل الدخول وإن كانت الغاية بإلى فالأصل خروج وإن كانت الغاية من جنس المغية فالدخول هو الأصل والأصل دخول في حكم ما قبله ومن أهل العلم يقول ما يدل على شيئا أنه لا يدخل ما ينسوا ينحكم له لا بدخول ولا بخروج لا بدخول ولا بخروج ومن هم من يقول لا ما يدخل الغاية في المغية هذا الأصل سوى كان بي حتى وبغيرها <تصفيق> ومنهم قال أن وجدت لفظة من فهو داخلة وإن لم توجد فلا هذا كله كما قال الإمام أشار إلى أن المسألة مشكلة جدا وهذا الذي إن شاء الله تقول لا نحن بادئين نأخذه الأصل في الغاية بحتى ما هو دخول أو الفروج أكلت السمك حتى رأسها الدخول نفهم أن الرأس معقول داخل في الحكم حكم مغية والأصل في الغاية إلى الدخول أم الخروج, الخروج أحسنت ثم أتم الصيام إلى الليل الليل ما هو داخل فيه وليس محل للصيام وربما كانت للدخول بوجود قرينة وأيديكم إلى المرافق فإن السنة قد دلت على إدخال المرافق القسم فهذا الذي يظهر وإلا المسألة كما قال رحمه الله تعالى وهذا تجد في اكتب النحو قد ذكرنا شيء في الموصل من هذا الذي ذكره فرق بين الغاية بإنه والغاية بحتى قال رحمه الله وهو أن يكون ما بعدها مخالف لما قبلها وقد تردد في ذلك علماؤنا والمسألة مشكلة جدا وقد بيناها في موضعها من أصول الفقه والله أعلم هذا الإمام قد أحاط بكثير من فنون العلم الكثير من فنون العلم إلا العقيدة فإنه أشعري رحمة الله تعالى عليه ما هو فوق في باب الاعتقاد أشعري عنده خلط خط في العقيدة لكن فنون العلوم الحق أنه عنده علم كبير وكثير يسمي عليه العلماء فيه فقه صغل الفقه والفقه وكذلك غير من الفنون التي يحتاج العالم فهنيئا لا لكن الله نستعى قال رحمه الله المسألة السادسة عشرة قوله حتى يطرن وما ما تعرضنا سيأتي والمسألة السابعة عشرة قوله تعالى فإذا تطهرن وسيربط هذه بالتي قبلها حتى يطهرن فإذا تطهرن هل بينهما فرق أم ليس بينهما فرق فإن الأول مخفف حتى يطهرن والثاني مضعف فإذا تطهرن فهل بينهم فرق أم لا وهذه المسلة أطال فيها النفس رحمه الله تعالى أطال فيها جدا قال رحمه الله وهما ملتزمتان حتى يطهرنا فإذا تطهرنا وهما ملتزمتان وقد اختلف الناس فيه اختلافا متبائلا متبائلا نطيل النفس فيه قليلا والله ما هو قليل أطال فيه كثير واتعبنا بعدها ما أطال غليل بالنسبة له هو غليل, غليل نسبي بالنسبة له أما لنا أتى بكلام قوي رحمه الله تعالى هذا المسألة وأطال فيها النفس هو يقول غليل يا أخي علم عنده ما أولا هؤلاء أو إما رحمه الله تعالى عندهم علوم وعندهم تحقيق المسائل تجد ما سبق إلا المسألة هذه وحق لكه لم يسبق الله يطيه من يشاء لكن كثير متأخرين تجده سابق ومسبوق تجد مسبوق أما شيخ الإسلام رحمه الله يعتبرون متأخرين تجد يحقق مسائل ما سبق إليها وهؤلاء الأئمة أيضا العربي تجدهم يحققون مسائل ما سبق إليها فظل الله يتيه من يشاء والعلماء بعده يوافقونهم يجدون أن هذه المسائل لا أصول في الشريعة, في الشريعة. فيوافقهم أهل العلم ويستفيدون هذه العلوم منها. منهم رحمه الله فهنيئا لهم قالوا هما ملتزمتان وقد اختلف الناس فيه اختلافا متباينا نقيل النفس فيه قليلا وفيه ثلاثة أقوال الأول أن معنى قوله تعالى حتى يطهرنا حتى ينقطع دمهن حتى يطهرنا حتى ينقطع الدم حتى ينقطع دمهن قاله أبو حنيفة معنى هذا على قول أبي حنيفة فإذا انقطع الدم فللشخصا أن يأتي أهله يبني على هذا هذه المسألة التي ستأتي لكنه تفصيل أيضا سيذكر لكنه ناقض فيما تقدر قال حتى انقطع دمهن قال أبو حليفة ولكنه ناقض في موضعين فقال إذا انقطع دمها لأكثر الحيض حينئذ تحل وأكثر الحيض عنده عشر أيام فهذا هو أكثر الحيض عنده ومسألة اتيان الحيض أو اتيان المرأة حال الحيض ضرر في على الشخص حكم هذا الشرع عظيم جدا حكمة في ذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن اتيانها حتى تطهر إلى هذه الغاية فيستمر النهي إلى الطهر فإذا طهرت فتطهر بأي شيء قال أبو حنيفة بانقطاع الدم فإذا انقطع الدم خلاص طهرت لزوجها ليأتيها هذا قول مو صحيح لأن الله قال بعد فإذا تطهرنا حتى يطهرنا فإذا تطهرنا يعني إذا اقتسلنا لابد من انقطاع دم مع غسل وانقطاع دم واحدة من غير غسل لا يكفي للزوج أن يأتي أهل فيه لا يكفي للزوج لأن الله عقل فعل بفعل حتى يطهرنا فإذا تطهرنا والثاني ضعفه إشارة إلى هذا الأمر أي فإذا اقتسلنا بعد ذلك يجوز لكم أن تأتوا أزواجكم وذكر الأطباء يعني ضرر عظيم في إتيان المرأة أنه يضر بالتناسل أو بعض التناسل قال أجمع الأطباء على أن إتيان الحايد ضر على أن إتيان الحايد ضر بعضوي التناسل ضررا شديدا هذا إجمع أطباء ما في حاجة خالف فيهم على أن إتيان الحايد ضار بعضوي أي عضو الرجل وعضو المرأة بعضوي التناسل ضررا شديدا والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى نزه هذا الأمة من أشياء كثيرة وصالها جل وعلا صان هذه الأمة الطيبة الذين أحبوا دين الله صالهم من قادورات كثيرة جنبهم إياها قال فيه ثلاثة أقوال الأولى أن المعنى قوله حتى يطرن حتى ينقطع دمهن قاله أبو حليفة ولكنه ناقض في موضعين قال إذا انقطع دمها لأكثر الحيض حين إذ انتحوه وإذا انقطع دمها لأنقل الحيض لم تحل حتى يمضي وقت صلاة كاملة هكذا يقول يقول إذا انقطع الدم ثم يحصل منه تناغب طيب لا انقطع الدم بعدين قال إذا انقطع دمها لأكثر الحيض حين إذ انتحل وإن لم تغتسل وإن لم تغتسل فإذا انقطع الدم لأكثر الحيض عند أبي حنيفة فإنها تحل في هذه الحالة وإذا انقطع لأقل الحيط لم تحل حتى يمضي وقت الصلاة صلاة كاملة إذا مضى وقت صلاة الظهر مثلا كل انقطع بوقت الظهر لاقل الحيط ثم تنتظر حتى يمضي وقت صلاة كاملة فإذا انقضى وقت صلاة كاملة انقضى وقت الظهر إلى أن دخل العصر فهنا تحل له تحل له في هذه الحالة هذا كله موصعي سيحدث الصلاة أنه لابد أن تقتسل ما يكفي انقطاع الدم ما يكفي انقطع دم لابد فإذا تطهرنا لابد من اقتسال لكن هذا رأيني أبي حنيفة رحمه الله قال ولكنه ناقض في موضعيني قال إذا انقطع دمها لأكثر الحيض حينئذ انتهل وأظل أكثر الحيض عند عشر أيام من يقوى ننظر لنا قول أبي حنيفة بأكثر الحيض لأن بعضهم يقول خمسة عشر يوما وبعضهم يقول عشرة أيام فالآن ناموا تردد بين خمسة عشر وفي العشر أيام يقول أبي حنيفة لأكثر الحيض أما أقله فلا حد لأقله على الصحة الأقوال إن شاء الله يقول في الهداية وهم كتب لحنا الحيض عندهم عشر أيام عشر أيام هذا أكثر الحيض وبعد العشر أيام تعتد على أنه نفاس على أنه نفاس هذا أكسر. على أنه قصي يعني مستحابة على أنه مستحابة بعد أكثر الحيض فأكثر الحيض عندهم عشر أيام كما في كتاب الهداية أحسنت هذا في النسخة التي عندها هو أظن الحنابلة يقول الظهر بخمسة عشر يوم الحنابلة قال إذا انقطع دمها لأكثر الحيض حين إذن تحل خمسة عشر أيام الدم تحل ولا تكتاج لغسر وإن انقطع دمه لأقل الحيط لم تحل حتى يمضي وقت صلاة كاملة وقت صلاة الظهر كل يمضي إلى تلك الخل العصر فإذا دخل العصر تحل له بعد ذلك له أن يأتيها لأن الدم انقطع لأقل الحيط فإذا انقطع لأقل الحيط لا تحل حتى يمضي وقت صلاة كاملة فإذا مضي وقت صلاة كاملة وقت Woodохر كل مذنى حلت لا بدخول وقت العصر وأما قبل ذلك فلا وأما إذا انقطع دمه لأكثر الحيط حينيف تحل مباش انقطع الدم بعد عشر ايام فهنا في هذه الحالة تحل له <تصفيق> قال رحمه الله الثاني لا يطأها حتى تغتسل بالماء غسل الجنابة هذا هو الصواب الثاني لا يطأها حتى تغتسل بالماء غسل الجنابة فاذا اغتسلت بالماء في هذه الحالة تحل له زوجته فيأتيها أبيح له ذلك أما يكتفي في الدم هذا قول غير صحيح هذا مو صحيح هذا القول إلا إذا لم يكن عندها دم عندها قصي ماء إذا لم يكن عندها ماء أو لا تستطيع أن تستعمل الماء فتغسل فرجها مثلا وبعد ذلك تتيمم ويأتيها زوجها تتيمم ويأتيها زوجها إذا لم يكن ثم ماء أو كان الماء موجود لكن لا تستطيع أن تستعمله أما هو موجود ونقول لها خلاص لزوجها أن يأتيها بمجرد انقطاع الدم ويتستطيع أن تستعمل الماء مع وجوده هذا ما وصحيه من أبي حنيفة رحمه الله سأتي رج عليه قال الثاني لا يطأها حتى تغتسل بالماء غسل الجنابة قاله الزهري وربيعة والليث ومالك وإسحاق وأحمد وأبو ثور أولا كلهم يقلون بهذا القول وهذا القول هو الصواة الثالث أتوضى للصلاة قاله طاوس ومجاهد فهؤلاء قالوا انقطاع الدم يعني يحلها لزوجها ولكن بأن تتوضى بقيد الوضو تتوضى وبعدها يأتيها زوجها إن شاء ولا يشتركون الغصر لا يشتركون الغصر وهذا قول من سمعته أو ومجاهد وله لراية يوافقون فيها الجمهور قال ابن المندر وأصح من هذا عن عقاء ومجاهد موافقة الجمهور قال ابن المندر وأصح من هذا عن عقاء ومجاهد موافقة الجمهور فعطاء نسب هذا القول الذي نسب إلى ومجاهد لكن أصح عنهم موافقة الجمهور أنها لا بد تقتصر وما يكفي الوضوء وهي تستطيع أن تغتسل ما يكون الوضوء لابد من غسل فنفا إذا يقول قال ابن قدام رحمه الله مسألة فإن انقطع دمها فلا تغطى حتى تغتسل قال الإمام من وفق وجملة, وجملة أن وطء الحائد قبل الغسل حرام وإن انقطع دمها في قول أكثر أهل العلم قال ابن المندر وهذا كالإجماع منهم وقال أحمد بن محمد المرودي, المر... أي... الم... المرودي عندما مش... نضعه براه المرودي, المرودي هاكذا سيكون قال أحمد بن محمد المرودي لا أعلم في هذا اختلافا وقال أبو حريفة إن قطع الدم لأكثر من حيث حل وطوها وإن انقطع لدون ذلك لم يحل حتى تغتسل وإن انقطع دون ذلك لم تحل حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليها وقت صلاة إذن ثلاثة أمور عنده هو واحد اختصر العربي على واحد يمضي صلاة كاملة وقت صلاة كاملة بل عنده إذا انقطع الدم لدون ذلك أي لدون أكثر الحيط فإنها لا لم تبح له حتى تقتسل أو تتيمم أو يمضي عليها وقت صلاة فإذا كان كذلك جازنا بعد ذلك أما من غير هذه الأمور فلا تحل الله إذا انقطع الدم لأقل الحيط والامام استصر على واحد على ان يمضي وقت صلاه قال رحمه الله قال ابو حنيفه ان انقطع الدم لاكثر الحيض حل وطئها وان انقطع لدون ذلك لم يبح أو لم لم يبح لم لم يبح لو كان اتيان لم يبح حتى تغتسل او تتيمم او يمضي عليها وقت صلاة لانه وجوب الغسل لا يمنع من عمل الوقت كالجنابه وللقول الله تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا فطهرن يعني اختسلن كذا فسره ابن عباس إلى آخر كلام الإمام رحمه الله كان كلام جيد عندنا نقله قال رحمه الله الثالث تتوضى الاصطلاة قاله طاوس فمجاهد كم قول الآن في قوله حتى يطهرن ثلاثة أقوال من يعيدها عندك محمد حتى يطهرن آه. قال أبو حنيفة إن قطع دمها يكفي أحسنت فإن كان ثم ناقض نفسه فقال إن كان لأكثر الحيض حل وإن قطع الدم لأقل الحيض فلا تحل إلا بالغسل أو التيمم أو يمضي عليها ومصلاة كاملة فهنا يأخيها أحسنت القول الثاني أنه يكفي بإيش الغسل الغسل يعني لا بد من الغسل الباقي الثالث الوضوء الاستثناء بالوضوء قالوا قاولس مجاهد ما هو الصحيح انطاع مجاهد الذي هو صحيح عنه الصح من هذا موافقه الجمهور احسنت انه ما يكفي الوضوء لا بد من غسل الى هنا سبحان الله الحمد لله.